كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأجدني مضطرا قبل أن أبدأ في ذكر المحاور السبعة التي أشرح من خلالها أحاديث صحيح البخاري من كتاب الرقاق أجدني مضطرا إلى أن أقف وقفة وأجعلها بعنوان النساء الغاضيات بعد الحلقة الماضية وصلني كثير من الرسائل ليس من مصر رحدها إنما من خارج مصر أيضا أغلبهن يؤيدن ما قلت فيما تعلق بكلامي عن النساء التي ظهرنا على الفضائيات وقليل منهن كن عاتبات عليّ أنني يعني انتقسطوا من النساء. وكانت المحاور التي دارت عليها الرسائل ثلاثة الرسائل التي أتتني على الرغم من قلتها لكنني رأيت أن أعتني بها لأنها في النهاية ستشتمل على علم لعل يعني من تسمعه من النساء تستفيد بها ويكون ميمونا عليها في الدنيا والآخرة. المحاور الثلاثة اللي وردت في رسائل النساء المحور الأول بيقولوا أنك اتهمت النساء جميعهن بالجهل وهذا اتهم ظالم بل منهن نساء فاضلات المحور الثاني أنك اتهمت النساء باتباعهن أهواءهن أهواء وهذا أمر محله القلب فكيف عرفت المحور الثالث أن تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي صورتها كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فهل نحتاج إلى كبير عناء إذا قرأنا قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله أو قوله تعالى ولا تزر وزارة وزر أخرى أو نحو هذه الآيات وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ آه فالحياة دي المحاور الثلاثة اللي يعني رسائل الأخوات كنا يدورنا حولها. أنا عايز أقول إن فيه مشكلة تواجه النساء جميعا. لا فرق بين العالية منهن منهن ولا المنخفضة في العلم منهن. والمشكلة دي تؤثر عليهن في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فتذهب سعادتهن بسببها، وأما الآخرة فأوسع أبواب النار هذا الباب. إيه بقى المشكلة اللي النساء يقان فيها؟ أنهن أن الواحدة منهن تحتج بالعموم على الخصوص، بالعموم على الخصوص. فطبعا هذا ليس كلامي. إنما هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا أحسب أن أغلب النساء يحفظن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء في يوم عيد فذكرهن وعظهن وقال إن كن تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهرة ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط فين بقى العموم الخصوص قول المرأة هو العموم إساءة الرجل خاصة وهذا يظهر بهذه المقابلة العجيبة لو أحسن الرجل إليكن الدخرة ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما أدي الكلام بقى هذا الحديثة اللي فيه العموم ما رأينا منك خيرا قط ما رأينا منك خيرا قط عندنا ما من صيغ العموم وهي نافية هنا لكن عندنا خيرا جاءت نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم عفوا ما هي من أدوات العموم فعلا لكن ليس في هذا ال ما رأيت منك خيرا قط العلماء بيقولوا الناكرة قعدة وصولية. النكرات في سياق النفي تفيد العموم. فين النكرة في الحديث خير، وخير منفية بما يبقى تفيد العموم. يعني ما رأيت منك ادنى خير. طيب انا قدامي الحزب دي الظهر في مقابل يوم. طيب الظهر ده هل هو الظهر اللي هو الزمن كله إلى أن تقوم الساعة؟ ولا هو مدة حياة الرجل مع المرأة على قولين سنأخذ أدنى هذين القولين أنه هو مدة بقاء الرجل مع المرأة فلو أن رجلا عاش مع مرأته خمسين سنة خمسين سنة في تلتمية خمسة وستين يوم شوف يطلع كم يوم أنا كنت أعزي أحسبها قبل الحلة بس ما راحت من دماغي يعني أنا أحسبها 365 يوم في 50 احسبهم وضع في مقابل هذه الأيام الطويلة يوما واحدا فالمفترض لو في عدل في الحكم يبقى اليوم الذي اساء فيها الرجل يتقص من يوم مما أحسن فيه حيتفضل بيث الإيام محسن بلا إساءة ممكن يعني نتساهل شوية ونقول ناخد في مقابل هذا اليوم سنة كاملة عشر سنوات من الرجل عاش خمسين سنة مع مرأتين في اليوم ده ناخد عشر سنوات في في مقابل هذا اليوم الذي أساء فيه يتفضلوا أربعين سنة بلا إساءة الزيدون راح تحت رجلين أربعين سنة بلا إساءة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سامة بن زيد أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء نعم المخرج بيقول لي أنه حسب الحزبة 18.250 يوم 18.250 يوم يعني في مقابل يوم واحد أنا تساهلت قلت حنقت عشر سنوات في مقابل اليوم المشؤوم ده يبقى عنده أربعين سنة بلا إساءة الاربعين سنة دول اتماسحوا أيضا مسحها يوم واحد يبقى رجل أساء يوما بخصوصه المرأة استعملت معه العموم العموم اللي هو ايه ما رأيت منك خيرا قط ويحكى يعني ان احد خلفاء بني العباس ما ادري الرشيد أو او واحد من هؤلاء قالت لهم رأته يوما اني اتمنى ان امشي في الطين حافية شباوة يعني اللي عشان من كتر ما هي بتستتها والكلام ده نفسها تمشي في الطين حافية فعمل لها بقى خلطة كده من المسك وانشرت الخشب وحاجات زي كده بحيث تبقى زي الطين يعني شكلها مطيئة وقال لها انزل امشي بقى طبعا الخلطة دي اللي هي اللي المعمولة بالمسك دي عشان تبقى طين وتبقى معجنة كبيرة كده شوف كلفة الرجل ده قديه فالمهم غضبت عليه يوما فقالت ما رأيت منك خيرا قد قال لها ولا يوم الطين يعني أنا إذا نسيت كل حاجة إلا يوم الطين ده ده تكلفته عالية جدا فأنا عايز أقول المشكلة دي بدت في الأخوات المعترضات طبعا أنا أعتنيت بالرسائل التي تعتقد حية مع قلة هن لأن أعتقد برضو إن أنه يعني يشاطرهن كثير من النساء اللواتي لم يتواصلن معي بخصوص هذه المسألة فأنا برضو عشان يعني أزيل ما في صدورهن برضو بقانون العلم نما قلت هذا بالتشاهي لكن بقانون العلم وسأثبت لكم خطأهن في هذه الكلمات فأنا بقول المشكلة أي أنا لما طرحت القضية كقضية طرحتها قضية خاصة أي إيه قضية خاصة؟ نساء منتقبات يظهرن على الفضائيات أنا استقرحت هذا ولست أنا فقط بل استقبحها كل أهل العلم الذين وصل إلى آذانهن هذا الخبر استقبحوا ذلك جدا منهن ويعني أنا ما كنتش عايز أخذ في المسألة وعملها قضية واجيب الدلائل على هذا الخطأ شرعا وعرفا لكن كنت أتكلم عن النساء بعض النساء المنتقبات بعضهن ممن ظهر توارى يعني يعني عزم على أن لا يعود بعدما فهموا الأضياء ولما أنا يعني تكلمنا معي ووضحت لهن الأدلة الشرعية ووضحت لهن الخطر الواقعي يعني الحال للإنصاف قالوا ما يعني خطر ببالنا قط الكلام اللي أنت بتقوله ولا المعاني التي تقولها أنت وفعلا قلنا لن نظهر مطلقا بعد ذلك إلا في بعض النساء لما ما زلنا يعني على نفس الموقف السابق وهمنا برضو يظهرنا على الفضائيات وسأبين أي أيضا الآن بعض المدار الواقعية كمان. فهما لما أنا تكلمت عن هذا الخصوص النساء لما أرسلنا لي تكلمنا على العموم كانني قصدت كل نساء الأرض مع أن القضية قضية خاصة كنت أعالجها فكان المفروض تقدر بقدرها قد يستعمل المرء العموم الصيغة العامة ولكن بدلالة السياق ودلالة الكلام يفهم أنها خاصة ينبغي أن تنزل تنزيلا مخصوصا يعني أحيانا اللفظ قد يأتي عاما ويعلم بأدلة أخرى أو بقراء الأحوال أو بالسياق أنه ليس عاما يعني مثلا, لما تتقرأ مثلا قول الله عز وجل أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الناس دي مش لفظة مش لفظة عام الناس كل الناس زي إيه يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع الناس هنا لفظ عام فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كف. طب الفرق بين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وبين قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج الناس الأولانية كل الناس الناس الثانية المسلمين فقط المسلمون فقط وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا على كل ضامر طبعا نعرف ده بدلالة إيه بدلالة بعض الآيات كقول تعالى الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا قرب المسجد الحرام بعد عامين هذا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا حج بعد الع... بعد... البيت بعد العام مشرك فنفهم من ال... الإداء وإن كان لفظا عاما لكن نرد بالخصوص الخصوص إما بأدلة أخرى كما قلت أو بالسياق أو بقراء الأحوال فالأخوات لما تكلموا قال أنني اتهمت النساء جميعا بالجهل بل منهن نساء فضل أنا ما أنكرت فضل أن يكون امرأة فاضلة لكن ليس كل فاضل يستطيع أن يبلغ العلم الذي دي حاجة ودي حاجة. كان مالك رحمه الله يقول إن من أهل المدينة من يستمطر بدعائه القط من السماء لا نأخذ عنه حرفا يقال له يقال ليس من أهل هذا الشاء أي واحد صالح لو دعا الله عز أن تنطر السماء تنطر ولكن مالك يقول لا نأخذ عنه حرفا واحدا في الحديث ليه الحديث ده صنع صنع يحتاج إلى يعني مواصفات خاصة بل كثير من من غلب عليهم الصلاح خلطوا في الحديث وتجد ما يعني أسماءهم في كتب الضعفاء والمتروكين ليه شغل بالزهدي والإقبال على العبادة عن ضبط الحديث فده صالح في نفسه نعم لكن لا يأخذ عنه حرف واحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقال ليس من أهل فهناك فرق بين الفضل وهناك فرق بين العلم ده شيء وده شيء والدليل على ذلك أن كثير من الأخوات اللي هم يتصدرنا للتعليم والكلام ده يتصلن بيه وبغيري ما قال واحد مني لا أنا ولا غيري كيف تدرسين وكيف تفتين وكيف تعلمين إنك جاهلة اجلسي في بيتك ما قال أحد منا هذا قط لكن أنا قلت المسألة لما تخرج على قناة فضائية لا يراها النساء فقط إنما يراها الرجال أيضا وكله قاعدوا قدام الشاشة ليرى فهذه المرأة ماذا عندها من العلم كي تقوله للرجال اللي ممكن يكون من الرجال منهم هم أعلى منها بألف درجة وموقت تبقى بتخلط برضو بتقول كلام إنشاء وكلام عام كما أعرف أنا ويعرف غيري الحاجة التانية بتقول بعض الأخوات إن أنا قلت إن المرأة اللي تظهر على الشاشة أو اللي تتعلم الناس بتتبع هواها وهذا غيب ولا يجوز الحكم على ما في القلب أقول نعم هذا صحيح من جهة الأصل أنه لا يجوز أن يحكم المرء على ما في قلوب الناس آه هذا كلام صحيح وعندنا أدلة زي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي الصحيحين لما أرسل علي بن أبي طالب من اليمن بذهبة في أديم مقروض وما زالت الذهبة دي بترابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الذهب دي يعني القطع من الذهب يعني استخرجوها من الأرض قسمها على بين أربعة من الصحابة فواحد من الأعدين كده قال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك ومن أحق أهل الأرض أن يتقي الله إلا ما اتقه أو أن يتقي الله مني ثم ول الرجل فأراد خالد وليد أن يضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا لعله يصلي فقال خالد من كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطوناه خلاص حديث ثاني حديث برض الصحيحين حديث أسامة ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزم الغزوات المهم ظهر المسلمون على المشركين ف أبو سعيد أسامة بن زيد ورجل من أنصار أدرك رجلا من المشركين فلما الرجل المشرك شفهم كده هيقلوا قال لا إله إلا الله قال أسامته فكف الأنصاري عنه أما أنا فطعنته بالرمح حتى قتلته فلما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام حكي له الموضوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال إنما قالها متعوذا متعوذا يعني بيقولها كده عشان ينجو من إليه من القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل شققت عن قلبه ولا زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم من شدة وقع الكلمة على أسامة أقتلته وعدا قال لا إله إلا الله فده أصل فعلا وإنما كف سيف الشرعي عن المنافقين لاجل هذا لأجل الكلمة التي أظهروها فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يحكم على ما في قلوب الناس من الخير أو الشر وإن كان يمدح, يمدح رجلا فقد أمر الشرع الرجل أن يحتاط فيقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا ده كله ليه لأنك لا تدري ما في قلبي حقا ولكن هناك شيء يسميه العلماء بالقرينة الخارجية إذا راعيناها يجوز أن نحكم على ما في قلب الشخص وإيه القرينة الخارجية دي يختلفوا بصرها من إنسان لآخر يعني عندنا مثلا حديث عتبان ابن مالك وفي الصحيحين عتبان ابن مالك كان في بصره شيء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن تأتي إلى بيتي فتصلي في موضع أتخذوه مصلى فوعده يوما من الأيام وبعدين لما علم أهل المدينة ان النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في بيت عتبان ابن مالك ثاب إلى البيت رجال حتى امتلأ البيت كله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر فدخل فقال أين تريد أن أصلي فقال في هذا الموضع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حدث حوار بين أهل البيت الصحابة الجلوس فذكروا المنافقين فأسندوا عظم ذلك وكبره عظم النفاق أغلب النفاق وكبره إلى رجل يقال له مالك ابن الدخ شم بالميم أو النون فقال بعض الصحابة ودّدنا أنه داع عليه فهلك ودّدنا أنه أصابه شر رسله صلى الله عليه وسلم سمع الكلام بعد ما خلص انتهى من صلاته قال اوليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقالوا له إنه يقول ذلك وليس في قلبه إننا نرى أده ووجهه إلى المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني وأن رسول الله فتطعمه النار في بعض الروايات قال خالصا من قلبه طيب الشاهد من الحديث دي الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومهم على هذا الظن ولعلى هذا الحكم هم لما قالوا وددنا انه داع عليه فهلك وددنا أنه اصابه شر عللوا ذلك قالوا راينا وده واجهوا إلى المنافقين وحتى حكموا قال اليس يشهد قالوا يقول ذلك وليس في قلبه فلم يلومهم ويقول لهم مثلا كيف قلتم ذلك وهل شققتم عن قلبه وهل عرفت شيء من قلبه ما قال ذلك ولا لامهم ليه لأن الصحابة إنما حكموا هذا الحكم بناء على قرينة في الخارج على أمارة تدل على ما في قلبه الرجل لا تراه إلا مع المنافقين ولا تراه إلا مع الملحدين ويجالسهم وينصرهم ويتودد إليهم هذه القرينة الخارجي لا يمكن رجل مس الإيمان قلبه حقا يفعل مثل هذا لندمعنا أنه يوالي المنافقين، يوالي الملحدين، يوالي الكاثرين، فلا يمكن رجل في قلبه تقوى يفعل مثل هذا، إلا أن يكون مطلعا على قلبه ويكون له عذر في مثل هذا، ولا يفعل ولا يعني يستطيع أن يفعل هذا أو أن يقول هذا أو يشهد هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجل يوحى إليه، وقد انقطع الوحي بعد موت النبي عليه الصلاة. إذا أنا ما بقي لي إلا القرائن الخارجية التي أعلق عليها حكم. يبينًا يجوز، يجوز أن أن أعلق الحكم على ما في القلب بأمرة في الخارج، أمرة في الخارج يعني يعني أنا أراها، وعندنا برضو في في في في كلام الله عز وجل ما يدل على ذلك، كما قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأرينا فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول الذين في قلوبهم مرض لمنين يعني هم المنافقون ربنا سبحانه وتعالى بين لنا اننا نستطيع ان نعرف ان هؤلاء من المنافقين بحكتين ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم السيما اللي هي العلامه التي تظهر يعني كثير من الناس بيكون عنده شفافية بدون ما الخصم يتكلم أو بدون ما البني آدم اللي قدامه يتكلم يعرف إذا كان محبا أو كارها له بدون ما يتكلم بدون ما يصدر منه رد فعل مجرد ما يبص الوش واس يقولك ده بيكرهني مثلا أو ده بيحبني أو ده بيحسدني ده في بريق العين في تعبيرات الوجه والعين هي جاسوس القلب وطليعته على طول أول ما تبص بين آدم تستطيع لو كنت من أهل الفراسه تستطيع أنك أنت توزنه هذه السيمة اللي هي ولا ولتعرفنهم في لحن القول أصل اللح أن أن أن الغلط اصله الخطأ إما أن يكون لحنا في المعنى أو لحنا في اللفظ إذا كان لحنا في اللفظ يسمى تصحيفا يسمى تصحيفا زي مثلا بعض الرواه يُكَنَّ أبا جمرة، والبعض الآخر يُكَنَّ أبا حمزة. لو أنت في, في لو كنا في في, في زمان الكتاب بالاعجم يعني مفهش نقاط، شلت النقط من أبو حمزة و. ما تعرفش هو يطلع مين فيه؟ أبو حمزة أبو جمرة. شل النقط ما تعرفش أنا واحد فيه. والاثنين كانوا يروون عن ابن عباس بس أبو جمرة روى كثيرا وأبو حمزة روى حديثا أو حديثين يعني مقل جدا عن ابن عباس فكان العلماء قديما إذا كتبوا حديثا عن أبي حمزة عن ابن عباس كانوا يكتبون فوق حمزة حور عين حور عين عشان يبقى حمزة ديه عشان يقولك الحاء دي اللي مكتب أجيم تبقى أخاه تبقى, تبقى حا دي حا حور عين لأن حور عبارة عن حا مهملة فيش نقط لفوقها لا تحتها فيمكتب حور عين عشان في حد يراها أبو جمرة لا يراها أبو حمزة والتصحيف طبعا يعني براب كبير العلماء كالعسكري وغيره كتبوا له كتبا فالتصحيف إما أن يكون غلطا في اللفظ تبدل اللفظ مكان كان اللفظ مع مع أن الحروف مشتبهها أو يكون غلط معنى غلط معنى اللواء التورية يعني. تقول كلاما أقول كلاما أنت بس لتفهمه إنما الآخرون لا يفهمونه إيما صار لحنا عند الآخرين ليه؟ لأنهم لا يفهمونها كما قالت الجارية التي مر عليها الجاحظ منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا خير الكلام ما كان لحنا يعني البيت ده الجاحز فسروا بأن الإيه بأن يعني يستملح الخطأ من الجواري يعني المرأة لما تكسر في الكلام وما تجيبش الكلام صح وتتدلع فيه يعني والكلام ده يقولك دا جميل أو من المرأة أدي اللحنة اللي الجاحس قصده حتى أفهمه بعض الناس ان مش مقصد الجارية هذا الكلام إنما الجارية كانت تعرض بمن تحب فما حبتش أن كل اللي حولها يفهم القصة دي ولا يفهمه إلا واحد معين فلحنت أي يعني قالت كلاما خطأ في الفهم بالنسبة للآخرين إنما فهمه واحد أو اثنين أو كده ف... فهنا القرينة الخارجية المنصوبة في الآية ولا تعرفنهم في لحن القول عندك في الراسة تعرف إن ده منافق ليه بيلحن بالقول إذن في الآية وجود قرينتين للتعرف على المنافقين إذا أنا ممكن أحكم على ما في القلب بوجود قرينة خارجية أستطيع أن أعلق الحكم بها ومنه أيضا حديث معاوية رضي الله عنه لما رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الرجال وله قياما فليتباوى مقعده من النار طب السرور ده مسألة قلبية ازاي بقى يعني انا اعرف الرجل ده مسرور ولا غير مسرور بقرينة خارجية ادخل المجلس لازم الكل يقفلي لو في حد ما اقفش ممكن ادائي وازع واتخذ منه موقفا وابلن هو قليل للأدم ومش محترم ليه علشان ما امليش طبعا دي القرينة الخارجية التي استطيع ان اعلق بها الحب لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره ان يتمثل الرجال له قياما يبقى الرجل الذي غضب أنه أنني لم أقم له يبقى ساءه ذلك أم لا ساءه ذلك يبقى يسره أن أقوم له هي دي القرينة التي أستطيع أن نعلق بها الحكم فالنهاردة لما نيجي نقول في قرينة خارجية أنا علقته بها الحكم دامش افتيات على القلوب بدلائل نمر واحد ان هذه المرأة والقصد في النساء لاستتار، ون يمكن لكم قبل كده يعني حديث النبي عليه السلام والسلام في المرأة في صلاة المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاته في بيتها، في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وإن الأصل ألا تستشرف المرأة الرجال ولا تخرج إليهم. هو ده الأصل الأصيل وعندنا الآية وإذا سألتمهن متاعا فسألون من وراء حجاب هذا الكلام قيل لمن؟ قيل لأشرف الناس وأفضل الناس قيل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقيل لأمهات المؤمنين وأظن يعني قلوب من أتى بعدهن ليس أنقى من قلوبهن ولا أنقى من قلوب الصحاب ومع ذلك وإذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب وبينت في الحلقة الماضية الفرق بين حجاب البيوت وحجاب البروز الحاجة الثانية التعليم نفسه هذا قدر زائد على الورع والعبادة فلما تخرج امرأة الأصل فيها الاستتار وتزعم انها منتقبة وتطلع عشان تخاطب الرجال وتخاطب النساء هذا فيه نوع فتنة اوعى يكون لأي أخت متصورة إن النقاب مش فتنة لا أنا حدثني رجال كثيرون من الشباب قالوا النقاب بيفتن أكثر من المرأة المتبرجة منتقبة بتفتن أكثر من المتبرجة ليه قلت له ليه يا ابن إزاي بتفتن يعني قال لي أنا بصور المرأة المنتقبة كما أريد هو ده كلام شباب كان مش ملتزم وبعدين التزم ورأى أن دي سوءة فعمال يحط بلوي كلها قدامي عشان أقول له دي المخلص منها كذا أو دي مش المخلص منها كذا فيقول دائما المرأة المنتقية، لأن محترمة فهي مطمع. أكثر من المرأة كشفة الوجه. فما الدليل على إن المرأة المنتقية إذا خرجت على الفضائيات أنها لا تفتن؟ بعض النساء لا تكون فتنة لبعض الناس. نضيف إلى ذلك ان خروجها في الفضائيات يقل من التزامها بالضرورة. هتتعامل مع الرجال. هي تتعامل مع رئيس القناة. يتعامل مع المخرج. يتعامل مع معدل البرنامج هتتعامل عاد. كاتت مرأة قبل كده ما بتعرفش إذا التقد برجل ما تعرفت تقول تلك كلمات لها دلوقتي بقى عندها نوع من البجاحة ونوع من الجرأة والكلام ده وقد يصل للأمر بها أنها تخلع نقابها برضه ليه لأنها هيبقى فيها عليها ملام كثير فإيه اللي, اللي انت عاملها ده اكشف وشك بقى إذا كنت عايز تعلمي تجويل ولا تعلمي اكشف وش وخلاص فاهتدي المرأة ممكن تتساهل تتساياها ب وقد يسقط نقابوها من على وجهها إذا مشيت بهذه الخطة هتبقى تبقى كش... تعمل التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها وفي الآخر عايزة تقدم إيه يعني في الآخر وانا زي ما قلت في الحلقة الماضية ما الذي قصر فيه الرجال من أهل العلم عشان المرأة تطعى تسدد بقى وتقول للرجال ما عرفوا شي يقولوه إذن مسألة الحكم على القلب دي متبعة للهواء هناك عندي قرينة خارجية علقت بها الحكم ولا عتب علي حتى لو أخطأت لا عتب علي كما أنه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على الصحابه الذين قالوا ان مالك بن الدخشم تحمل عظم النفاق وكبره لم يلهمه على هذا الحكم ليه لان في قرينه خارجيه ان إننا نرى وده وواجهه للمنافقين الحاجة الثالثه اللي, اللي, اللي طرحوها وكانت مثارة دهشتي. يقولنا إن تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي تصورها لنا. واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني والأيّة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث والأيّة الثانية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر؟ طبعاً ده كان مثارة دهشتي الحية. وده اللي عرفني إن هم لم يحظوا بكثير من العلم اللي تقولي الكلام ده يبقى لم يحظوا اولا بلغوا عني ولو آية المقصود بالحديث تبليغ الآية ولا تبليغ معنى الآية قطعا الآية مش معناها لان معنى الآية يحتاج إلى اهليه خاصة للتبليغ إنما الآية نفسها كنص ممكن أنا أحفظه حتى لو مش فهمه ممكن أحفظه فأوديه كما هو زي حديث زيد بن ثابت وبرضه حديث عبد الله بن مسعود وانس بن مالك وجوير بن مطعم وآب الدرداء كل هؤلاء الصحابه رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله نظر الله مرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها الشطر ده كله هو معنى بلغ عني ولو آي يبقى نذر الله مرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها ليزود ولا ينقص ثم ذكر صنفين من الناس في مقابل الكلام ده قال رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه إيه معنى الكلام ده؟ الممكن واحد يسمع الآية يحفظها فيبلغها لرجل لم يحضر المجلس يكون الرجل ده أفقه من الذي حضر المجلس وسمع وادرى أن يتصرف في معنى النص سواء كان قرآنا أو سنة رب مبلغ اللي ما حضرش يعني أوعى من سامع لو حضر المجلس وحفظ الحديث أو حفظ النص وربما ح... ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إذا المقصود ببلغه عني ولو آية ايصال النص دون المعنى لماذا؟ المعنى كما قلت يحتاج إلى أهلية مش أي حد يطلع يتصرف في معنى النص وإلا لو افترضنا جدلا إن واحد هياخد الآية دي وحيبلغها نصا وحكم وما يعرفش غيرها كقوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير الميتة اسمه جنس المحلّة بالألف واللام يفيد العموم الدم اسمه جنس المحلّة بالألف واللام يفيد العموم يبقى حرمت عليكم عموم الميته وعموم الدم ما عندوش غير الايه ايه اللي بقى حيفتب ايه يقول لا يجوز اكل السمك ولا الجراد لان السمك ميته والجراد كذلك ولا يجوز اكل الكبد ولا الطحال كلاهما دم ده يبقى بلغ حكم الله لم يبلغ حكم الله ليه لأن فيه نصوص أخر هو لا ليس على دراية بها هذه النصوص تخصص عموم هذه الآية أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال حديث مختلف, مختلف فيه رفعا وقفا حتى الذين يقولون بوقفه يقول أحل لنا قول الصحابي أحل لنا جاءت التحليل والتحريم هي الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ له حكم المرفوع حتى لو لم يكن مرفوعا نصا لكنه مرفوع حكما إبقى أنا لو لو أخدت الخطة دي يبلغ عني ولو آية ممكن أقع في هذه الورطة وهذا ليس مراد الله قطعا آية تانية آية المحرمات من النساء فرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم في آخر الآية إيه قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم يبقى على مقتضى الآية يجوز أن أتزوج امرأة وأتزوج عمتها وهي تحتي المرأة تكون مرأتي زوجتي والجوز عمتها برضو هي معي ويجوز أن أتزوج المرأة وأتزوج خالتها أيضا وهي معي لأن لا العم ولا الخالة ذكرت في الآية والكلام واضح كلام ربنا عز وجل واضح وأحل لكم ما وراء ذلكم أحل لكم ما لم أنص عليه في الآية فلا ذكر العم ولا الخالة وعندنا إجماع لأن في نص أنه لا يجوز الرجل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع في بعض الروايات قال لقد طعتم أرحامكم إذا ليه لأن الرجل إذا تزوج المبرأتين قد يحصل بينهما ما يحصل بين الضرائر من المشاحنات والكلام ده فلما البنت تقطع عمتها وترفع راية العصيان وتسعى في مضراتها وتشويه سمعتها والكلام ده دي عمت إذن حيحصل تقطيع للارحام سواء كانت عم أو خالة إذن أنا عشان أقول بلغوا عني ولو آية أخذ الآية واطلع لا هذا لا يجوز قد يقع في الحكم بالعموم مع وجود مخصص بعض العلماء الكبار بس دا انا بعذره بعذره ليه لأن له اهليه وقد يخفى النص عن الرجل الكبير العلم الذي لا يمتري أحد في علمه ولا في جمعه للعلم كيف وقد خفي مثلا ميراث الجدة عن أبي بكر الصديق لما جاءت الجدة تسأل ميراثها قال أبو بكر لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن أسأل الناس فالمغيرة إذن شعبة أفتاه بأنه سامع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم الجدة السدس. طيب أنت لما تحط علم أبي بكر في مقابل علم المغيرة طبعا أبو بكر أكثر إحاثة ومع ذلك خفي عليه مثل هذا خفي على عمر سنة الاستئذان والطاعون وما يقال في الريح وخفي على عثمان أكثر مما خفي على عمر وخفي على علي أكثر مما خفي على عثمان بل عندنا مثل أحد المجتهدين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خفي عليه ذاك النص الذي يبيح أكل ميتة البحر الحين كل مجلس بيتكلم عنها وحيلة تكون ميتة. أبو أبو عبيدة ابن الجراح ما كان يدري أن هذا النص مخصص. كما في حديث جابر في الصحيحين في لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبع عبيدة مع ثلاثمائة رجل في غزوة يقال لها سيف البحر. سيف والشاطئ يعني. ودلهم جراب من تمر وغب شهر. ظلوا شهرا في هذه الغازو طبعا كان بأبو عبيدة يدي لكل واحد إيه تمرة تمرة فقال الراوي عن, عن جابر عمر بن دينار أو أبو الزبير قال ما كنتم تصنعون بتمرة قال كنا نمصها كما مص الصبي ونشرب عليها الماء حاجة تفضل حلوة في كده ويشرب إيه كل شوية ماء بيسكن كلب الجوع نفد التمر قبل نصف شهر هيفضلوا 15 يوم بدون طعام قاعدوا يطعوا بقى فرق الشجر يفرقوه وراء الشجر اليابس يعني ويأكلوه ويشربوا المي حتى رفعت لهم دابة عظيمة ينقالوا لها العنبر حاجة من سكان البحر جان زي سيد إشتا كده حاجة ضخمة كده فأبو عبيد أول ما ألقى البحر بهذه الدابة قال لهم ميتة لا تأكلوه ثم رجع فقال: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكله فعمل بمقتضى الآية فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لثمن فإن الله غفور رحيم فمضطر فحياكل حتى لو كانت ميتة اه أبو عبيدة ابن الجراح كان من المجتهدين فلما يكون إنسان معه آلة العلم ويمشي بقانون العلم ويغلط يعذر لكن رجل ليس معه أو امرأة ليس معها آلة العلم كان أصول العربية أصول الحديث أصول الفقه وتعرف تتصرف المعان وتعرف الغلط من الصح أكانش عنده الآلة دي يبقى حسبه أن يكون مقلدا وينسب الأقوال إلى قائلها عشان تبرأ أهدته فالنهاردة أنا لما جاء أقول بلغوا عني ولو آية هي دي المشكلة التي نعاني منها الآن قضائيات وغيرها وأورثت لنا من الأقوال الشاذ ما لا يعلمه إلا الله قال الشاذة لم يقل بها أحد حتى من الشذاذ القدامى كل دابع دعوة حرية الفكر والنهاردة شفنا واحد من هؤلاء يقول لك لا, لا, لا جناح إن الواحد يقبل لمرأة لا تحل له إزاي يقول لك أخذ من اللمى من اللمم يعني يغفر بين الواحد يقول الله العظيم ويتصدق بصدقه بتاع الكلام اهو عشان من اللمم يعمله هو النهارده مثلا لما نعرف فضل الاستغفار اروح اذنب عشان استغفر ذا قال هذا احد قط لما اعرف فضل التوبه لله الله افرح بثوب احدكم من رجل بارض فلا كان عليها طعامه وشرابه إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين يحب التوابين عشان أدخل في زمن التوابين لازم ابقى عاصي عشان أتوب فهل قال قائله اذهب فاعص الله ثم توب عشان تاخذ فضل التوابين لا ده لما يبقى الانسان اتبع هواه ضعف غلط قال لك الدنيا ما تقفلتش عليك استغفر الله يغفر لك إذا أقبلت على الله عز وجل بقلبك واستغفرت بقلبك لم يغفر لك لكن ما تروح تذكر عشان تتوب عشان تغفر للإستغفار لا نقول حينئذ ما قاله بلال بن سعد قال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت فالنهاردة كتير من هؤلاء يقول لك بلغوا عني ولا وتحت شعار وتحت هذا الحديث يأتي بالأقوال الشهد لا أنا بقول لك هو بلغوا عني ولو آية المقصود بها النص دون المعنى فإن أردت أن تبلغ المعنى لابد أن يكون هناك آلة ولابد أن يكون هناك قانون تتبعه حتى تبلغ المعنى وإلا وقعنا في بعض الورطات التي ذكرت أنا نماذج لها الآن وحتى يعني بعض الأخوات ضربنا نماذج بيقول يا أيها النبي اتق الله ولا تزر وازرة نزر أخرى عايزه فهم دي يعني يا أيها النبي اتق الله مش عايز حاك نفهوم واستدل ب ولقد يسرنا القرآن للذكر برضو ولقد يسرنا القرآن للذكر مش معناه ان التفت أما لما حد يعني طالع كتب التفسير يرير علماء مختلفين أشد الاختلاف في كثير من الآيات وعندهم آلة العلم وقانونه مختلفين في إيه طالما المسألة بهذا الوضوح لا ولقد يسرنا القرآن للذكر أي الحفظ كما قال بن جبير لم يستظهر كتاب أنزله الله إلا القرآن تلاقي مثلا الاحبار ولا واحد حفظ التوراة صم إن وجد فهو أندر من الكبريت الأحمر النصارى ولا واحد يحفظ الإنجيل من أول إلى ما يعرفش يحفظه لم يؤثر للذكر لكن ممكن يستحضره بس ما يعرفش يجيب النص إلا القرآن ولد يسنه خمس سنين يحفظ القرآن ولا يفهم منه حرفا واحد عنده مئة سنة يحفظ القرآن ولا يفهم منه حرفا مع أني المتصور أنه إذا لم يكن المعنى في القرآن في العقل اللفظ يضيع ولذلك لم يحفظ إلا القرآن بس حتى الأحاديث النبوية الجماعة اللي بيحفظوا مثلا الأحاديث المتفخ عليها مع طول العهد إذا لم يستعملها ما يعرفش كيف حتى لو قام على حفظها ليه لأن كثير من أحاديث رويت بالمعنى فأنا سأجيب أنا معناه وأسبكه إزاي في المعنى الثاني بتضيع القصة دي بس انت تبقى مستحضر عارف ان ده في البخاري وعارف ان ده في مسلم وعارف ان ده في مسند أحمد أو في سنة الأربعة بتبقى عارف لكن لا تستطيع ان تستحضر النص كما هو كتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يستظهر هو القرآن فقط لا غير هذه معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر الحاجة الثانية لو من جهه المعنى يعني لقد يسترنا محاور القرآن العام للذكر يعني إيه يعني أنت ممكن تسمع الآية وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وفهمك على يدك تسمع الآية تعرف ماذا يريد الله منك أنا لما أقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد كتير من الناس ما يعرفوش الغاسق والوقب والفلق كمان معنى دي من أول محفوظات لكن لو سألت أي رجل وقرأت عليه له إيه المقصود من السورة الكريمة يقول لك ربنا بيقول لك استعيذ بي من الحسات يبقى المعنى وصل ولا المعنى وصل المحاور العامة كتقوى الله عز وجل كالتذكير بوحدانيه الله عز وجل الجنة النار ترك الشرك محاور عامة انت تسمع القرآن تبقى عارف ما الذي يريده الله منك ويكون سببا لنجاتك لان العلماء يقولون يقبل التوحيد مجملا مش مفصلا لا مفصلا لو احنا قلنا لا يصح التوحيد إلا مفصلا لا ذهب أكثر الناس إلى النار لأن التوحيد على التفصيل إنما يعني يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأهلية فتجد عند العالم من التوحيد وفهمه ما ليس عند الجاهل أو ما ليس عند الأمة طب الأم خد إيه من التوحيد يقول لك إن الله عز وجل أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يغلبه أحد ولا يحتاج إلى أحد لا عنده مرأة ولا عنده ولد إلى آخره آه دي الأصول العامة كل الدنيا فهمها لكن عشان تمسك الآيات تربطها ببعضها تنظر ماذا يراد بالحكم الشرعي في المسألة دي هذا كما قلت تحتاج إلى قانون يزن قصة ده تبلغ عني آية. هذا فهم مغلوط لمعنى الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر أيضا هو كذلك عشان كده أنا عايز يعني أقول أرؤى برضو لبعض الأخوات اللي بيقولوا أنك أنت بتهاجم المرأة وأنك أنت بتحتقر المرأة هذا كله شيء لم يكن قط بل الذي يعرفني وأعرف خطتي العلمية من أول ما بدأت أدرس في المساجد وأظهر على الناس والكلام ده أنني من أشد الناس دفاعا عن المرأة وحقوقها بس بالإسلام بالنصوص مش أن أنا أتجاوز كل هذا وأقول آه أنا نرضي المرأة والكلام ده وأستخدم الألغاز اللي هي تحتم المعنين وتلاتة لا أنا لا أجمجم أنا أصرح ولا أجمجم إحنا الوقفين بجانب النساء وقفين بجانب مشاكلهم وبالبن يعني مشاكلهم مع الأزواج مشاكلهم مع الأولاد والكلام ده إحنا انا وأمثال الذين نقف بجانب النساء في هذا رجوع المرأة إلى دينها مرة أخرى والاستمساك بعروة الإسلام الوثقة كان سبب فيها مشايخ الإسلام الشيوخ يعني اللي هم الذين يعني بلغوا دين الله عز وجل فدعوا أن أنا بحتقر ولا بعمل هذا شيء لم يكن وما خطر على بالي قط إن أنا يعني أزري بالنساء ولا أقول أن هم بفهموش كده على الإطلاق لكن كبر علي أن تطلع واحدة بتتمنظر عشان تعلم الرجال والنساء بدعوا أن بتعلم النساء فقط كبر علي ولا يزال هذا كبيرا وأنا أعظ يعني الأخت التي ما زالت يعني ترتكب مثل هذا الفعل القبيح أن تتقي الله عز وجل وأن ترجع إلى دينها مرة أخرى والتزامها وإلا فنأخشى عليها إنها أن يهوي بها الهوى وحب الظهور يقسم الظهور تبتدي تتنازل شيئا فشيئا فشيئا حتى تفقد نفسها والمحاسبة عند الله عز وجل يوم القيامة محاسبة فردية محاسبة فردية ومن دلالة عدم الصدق ان الإنسان يتنازل كل يوم عما كان يعتقد وجوبه قبل ذلك بدعوى أنه يعلم الناس العلم يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا تعليم تصف الدواء لذي استقام وذي كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها إن ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا فعلت فأنت تحجيم البيت للشطر ده يمكن مش يستحذره أوي فيعني القصد يعني أن من علامة صدق المرء أنه إذا كان صادقا فإنه ينظر إلى نفسه أولا قبل أن ينظر إلى الناس ربما البيان ده طال شوية لكن أرجو أن أفتح هذا الموضوع مرة أخرى نرجع إلى المحاور السبعة التي أنتهجها في شرحي لأحاديث كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارية رحمه الله تعالى وأنا لما ذكرت هذه المحاور قصدت أن يتأسى بها من يريد أن يتعلم كيف يشرح الحديث لأن تأتين رسائل كثيرة يقول لي أنا خطيب إمام خطيب في مسجد مسجد الأوقاف مثلا وما أستطيع أن أحضر الخطبة ولا أحضر الدرس فأنا إزاي أحضر درس أو خطبة فدي طريقة هي عملية كيف نحضر درسا أو خطبة كيف نستل الفوائد الكثيرة من النص الذي لا يتجاوز سطرا أو سطرين أو ثلاثة كيف أتصرف في المعاني كيف أثبت دليلي قبل أن أتكلم هو ده الخطة اللي أنا التي أذكرها الآن هي معنية في المقام الأول بتعليم كيف تستفيد من النصوص وكيف تستل الفوائد منها احنا ذكرنا المحور الأول في المرة اللي فاتت قلنا بننظر إلى الترجمة وأركانها وإلى شرط صحتها والكلام ده قلناه المرة اللي فاتت المحور الثاني أننا نعرف برجال الإسناد فإن كانوا من الأئمة كان أحد رجال إسناد من الأئمة في العلم والعمل ذكرنا شيئا من حياته وبعضا من كلماته وكلام الناس فيه والقصد من هذا أن نبين عظمة هذه الأمة لا سيما في هذا العصر الذي نعيش فيه اللي هو عصر الهوان والمضطح يعني إذا أردنا أن نشرح حديثا قرأنا الإسناد. قراءة صحيح لأن كثير من أسماء الرجال يتلقى بالسمع ولا يدخل في القياس يعني ما تعرفش تقيس حتى لو جاي على, على, على نفس الباب ما تعرفش إيس اسم على اسم ليه لأن الأسماء تختلف يعني مثلا عندنا عمر بن سلمة وسلمة إمتى تعرف أنه سلمة وسلمة طرق علماء الحديث عملوا كتب في المسألة دي المتفق خطا المفترق نطقا يتفق في الخط سلمة حروف واحدة مرة تحط تفتح اللام مرة تكسرها العلماء ده بيعينوا لك يقول لك الجاد الجاد يعني, يعني أكثر الأسماء التي تأتي بهذه الحروف يكون نطقها فيوم يعنى بذكر الإيه بذكر الأقل سليمة بكثر الله يقول لك سليمة ده عن فلان وفلان وفلان وفلان يبتدي إيه يبتدي يذكر لك الأسماء وإذا كان يعني موسع شوية في الكلام قد يذكر لك شيئا من ترجمته من شيوخه من تلاميذه من أقوال العلماء فيه فبعد القراءة الصحيحة للإسناد نشوف إذا كان في حد من أهل من أئمة العلم والعمل بنعد عليه يعني سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، فضل ابن عياض ابن شاب الزهري، وتنزل تحت بقى المالب وشعبه، وتروح مثلا للبخاري وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، الأئمة. إذا مررنا بواحد من هؤلاء من من يعني لهم في العلم والعمل ركن ركين والأمة يعني اجماعة على عدالتهم، إحنا بنقف عند هؤلاء ونذكر شيئا من ترجماتهم. وشيئا من حياتهم وشيئا من أقوالهم برضو عشان نتاسى بحياتهم ونلتزم كثيرا من أقوالهم ليه أقوالهم تبقى حكيمة زي سبايك الذهب ولتعرف أيضا عظمة هذه الأمة ان طبعا يعني الامه كلها تتكون من رجال فأنت عندما تنظر إلى مفردات الرجال تجد الغالب عليهم العدالة وتقوى الله سبحانه وتعالى والإعراض عن سفساف الأمور و ليس عندهم لا تصرفات سيئة ولا عندهم نذالة في المسائل الكلام ده يوم ينطبع في ذهنك عظمة هذه لا سيما كما قلت في زمان الضعف في زمان الضعف وهذا أصل أصيل ينبغي أن يتلبس به كل من يدعو رجلا إلى معالي الأمور يعني النهاردة لما يكون ابنك ليس على المستوى المطلوب إيه المطلوب منك بعد معرفتك بأهليته عنده أهلية صحيح لكن ليس عنده إرادة تعمل إيه تشجعه تشجعه تخليه يشتغل، تطلعه فوق ولعلكم تذكرون حديث أم زرع لما تزوج هذا الرجل قال وابجحني فبجحت إليه نفسي مع أنها كانت امرأة دون المستوى لكنه رفعها عندما يعني, آه يعني آه من عليها وأعطاها لقب المرأة الكاملة حتى عندنا برضه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وده يعني من أظهر المعاني في هذا الباب لما راح غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فلما رجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده بهذه الآية قال, لخ.. قال لخديجة لقد قد خشيت على نفسي العلماء ذكروا الخشي دي في عشر صور منه من قال الموت ومن قال الجنون منه قال المس، منه من قال المرض منه من قال الموت الضعف عشر أشياء خشيت على الخشي من إيه عليه الصلاة لقد خشيت على نفسي فالنبي عليه الصلاة لما رجع ترجف بوادره يرجف فؤاده بهذا سكنت خديجة من روعه وذكرته بماضيه كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم تحمل الكل تقري الضيف تعين على نوائب الحق فرفعت قالت تاريخك ماضيك لا يدل على أن مثلك يخزع فالواحد لما يحبى يرفع من همم الناس يذكرهم بماضي هذه الأمة وإن الأمة اللي هي ماضيها مشرف ومشرق إلى هذا الحد لا يمكن تنهزب فممكن الإنسان الذي وقع في حضيض الضعف ممكن يحصل له نوع من الانفتاح النفسي ممكن يرتفع لفوق فلما إحنا بنقف على تراجم هؤلاء العلماء ويعني نذكر كما قلت شيئا من أقوالهم وشيئا من أفعالهم برضو ده بيعمل, إيه؟ بيعمل رفع للهمم الحاجة الثانية ان بعض الرواة الإسناد ممكن يبقى متكلم فيه وده إحنا هنعالج بيه المشكلة الكائن الآن الجماعة العملية تهجموا على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم فضلا عن كتب السنة الأخرى قولك الرواة دول في ناس تكلموا في الروا. لما يأتي مثلا على حماد بن سلم يقولك احتج به مسلم وحماد تغير في آخر عمره سمع أنت قائل تغير في آخر عمره يبدأ يدل على أن أي حديث في حمد بن سلمة سنقف فيه فليح بن سليمان مثلا هذا من رواة البخاري إذا جاء في سنة حديث تقرأ في ترجمة فليح تجد بعض العلماء يقولك لا يحتاج به مثلا أو سيء الحظ أو ليس ليس بذاك مثلا طيب ليس بذلك والبخاري له حديث زي فأنا أقف عند هذا الراوي عشان أقول لك لماذا روى له البخاري وعرفك الطريق التي روى البخاري بها لهذا الراوي وهل أكثر عنه أم أقل وهل أورد أحاديثه في الأحكام الشرعية حلال والحرام ولا في الرقائق المحتملة وهل انفرد بهذا الحديث ولا تابعه غيره ولو كان تابعه غيره طب ليه البخاري ما جابش الراوي المتابع اللي اقوى منه كان حطه مكانه بدل الراوي المتكلم فيه ايه اللي خلى البخاري يعمل حاجه زي كده كل ده انا اكشفه لك وابين طريقه البخاري في الرواية وكيف تصرف وطبعا هذا تحته مجهود كبير لا يعرفه إلا من عنا ده المحور الثاني من محاور بتاعتنا في شرح الكتاب المحور الثالث أن نبين ما اجتمل عليه الاسناد من علم الحديث. علم علم الحديث كأي علم من علوم الآلات علم نظري. العادة إذا قرأت في كتب علم الحديث تجد العلماء يمثلون للقاعدة بمثل بمثل أو بمثلين أو ثلاث. ويعني يوم ما يقولنا مثل يبقى أربع خمس وهذا العدد ليس كافيا في إحداث تصور صحيح للقارئ إمتى حصلت تصور للقاعدة بضرب عشرات الأمثلة أول ما حصلت تصور صحيح تقدر تتصرف المثل الجديد يعني أنا مثلا لو عايز أقول لك أنا هتكلم في الانقطاع أنا في الإرسال وعايز لك بالمرسل مات يتقوى مرسل مع مرسل ممكن اجيب لك مثل مثلين أديك التالت ما تعرفش تجيبه ليه ما فهمتوش فالإسناد عندنا فرصة لبث علوم الحديث ولذلك مش هنشرع علوم الحديث مرتبة ليه لأن كل إسناد قد يشتمل على شيء لم يشتمل عليه الإسناد السابق بس هنلاقي فيه مواضيع مشتركة بين كل الأسانيد هنكرر وحكرر ليه عشان تحفظ احنا بنشر حكتب رقاق البخاري فيه أحاديث كثيرة كل من نمر على إسناد نذكر ما فيه من علوم الحديث أنا كررت بعضها المرة اللي فاتت أو المرة قبل اللي فاتت كل ما عد اكرر أنت تحفظ ليه؟ لأن ده مثال وأهتم إذا مسلم روى نفس الحديث اهتم بصنعة الإسناد لأن كتاب مسلم يتميز عن البخاري بصنعة الإسناد بيحول كثير حول أساني كثير حاولت النهاردة أكتب بس مثال أكتب من الأمثلة الفرق ما بين البخاري مسلم عشان يحصل برضو نوع من التصور مسلم يكثر من التحويل تحويل عدة أسانيد لحديث واحد البخاري ما يعملهاش إلا قليلا لأن لم يكن هذا من هم البخاري كان هم البخاري استنباط ماذا يستنبط من الحديث لذلك والذي الذي بوّب كتابه يقول باب كذا وكذا مسلم مسلم ما بوّب إنما عمل كتب كتاب الإيمان كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة لكن ما عمدش الأبواب الداخلية البخاري عمل كذا طيب مسلم بخلاف ذلك أنا أذكر النهاردة مثلاً على الصبور أو أنا كتبت لكم عشان أقدر إيه أقدر أبين بس احنا طبعا هنتعرض لهذا كثيرا بعد ذلك لكن انا هبين بس إيه الفرق ما بين البخاري ومسلم في حديث واحد لن يبدو الوقت بتاعنا أزف فأنا مش عارف أقول إلا الحديث الأولان عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ادي مسلم عمل إيه مسلم أنا كتبته باللون الأسود والبخاري كتبته باللون الأحمر اللي هو ده أو شو الشاشة من لوينة مسلم بيقول حدثنا محمد بن بكار ابن الريان وعون ابن سلام قال هما الاثنين حدثنا محمد بن طلحه ح ح دي حرف التحويل الاخير ده حرف التحويل انا هشرحه يعني بعد كده وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان سفيان الذوري ح وحدثنا محمد بن المسنى حدثنا محمد بن جعفر اللي يعني حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبب المسلم فسوق واقتله كفر ايه كلهم دي بقى كلهم دي رايحه لمين رايحه لنهايات الأسانيد قبل كلمة ح اهو حرف التحويل يبقى مين اللي قالوا حدثنا زبيد او عن زبيد محمد بن طلحه سفيان الثوري شعبه ابن الحجاج التلاتة دول ده هم, هم اللي قالوا كلهم عن زبيد خلاص يبقى انا عندي كم اسناد الى زبيد عند مسلم 3 الإسناد ده إلى محمد بن طلحة والإسناد دا إلى شفين الثوري والإسناد دا إلى شعبة التلاتة دول عن زبيد البخاري روى هذا الحديث بهذا الإسناد في موضع واحد في كتاب الإيمان قال إيه؟ قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود يبقى مسلم روى هذا الحديث بثلاثة أسانيد طب عمل التحويل ده ليه؟ عمل التحويل عشان ما يطولش الكتاب لان كان المفترض ان هو لو ما استخدمش حرف التحويل ده يقول ايه؟ يقول الاتي يقول حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ابي وائل عن ابن بسعود وبعدين يرجع يقول حدثنا محمد بن مسنة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد مسعود وبعدين يرجع يقول حدثنا محمد بن مسنا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن مسعود كده المسألة طالت ولا لا طبعا طال فمسلم عشان يلف الأسانيل على بعضها ما طولش الكتاب استخدم ما هو معلوم عند علماء الحديث بالتحويل التحويل ده اختزل كلمة تحويل إلى حرف اسمه حاء حرف لا؟ حرف الحاء كأنما قال مسلم بعدما روى الحديث الأول انتظروا فأنا عندي إسناد آخر سأحول الكلام إليه أدي معنى كلمة تحويل تحويل هو ينتقل من إسناد إلى إسناد بطريقة لا تطيل الكلام فيأتي زي ما قلت لكم دول عن زبيد اليامي عن ابي وائل شخيخ بن عن عبد الله ابن سعود مسلم استخدم التحويل كثيرا جدا في كتابه زي ما قلت لكم اللي عايزة استمتع بالإسناد واستمتع بالسياق عليه بصحيح مسلم اللي عايز استمتع استمتع بالفقه واستلال المعاني من النصوص عليه بصحيح البخاري فصحيح البخاري أقل البخاري فيه من التحويل حول نعم لكن أقصى تحويل للبخاري مرتين مثلا مسلم ممكن يحول بالسبع مرات في الحديث الواحد ويسبقها لك سبكا كلها على بعضها اللي ما يدرش اللي مش ما يفهمش معنى التحويل دماغه يلف على طول ويخطئ في إدخال أسانيد على بعضها وبعدين حرف التحويل متى أين يوضع عفوا أين يوضع ماهيش مزاج ولا كده زي ما يعجبك لا لحرف التحويل كانوا يعتنون بوضعه في مكان معين مرة يأخروه ومرة يقدموه طب لما أخر لماذا أخر لما قدم حرف التحويل لماذا قدم ده كله من خلال الأحاديث اللي هيشترك فيها مسلم مع البخاري في كتاب الرقاق يعني إذا كان بنقرأ حديث البخاري رواه مسلم مثلا أنا والمسلم حول فيه وذاكر أكثر من الإسناد ده إحنا برضو إيه هنذكر ما يعني فعله مسلم بخصوص هذا الحديث وقد اضطر إلى ذكر بعض أحاديث ليست في الكبرقاق إنما على سبيل المثال من صحيح مسلم حتى تتضح القاعدة ويعني هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم زادا